إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن أصحاب الجنة شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولاً الرحيم، وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فَمَا اسْتطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَمِرَ هُنُنَ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ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 فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون الله أخبر الحمد لله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين Święto dziecka, dziecko,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 ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء